بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق من شوم ونبئنا من والسطح يَوْمَئِذٍ لِّلْمَسْجِدِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ عَـمَراً وَتَنشُرُ الْجِبَالُ سُيُوراً فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هم فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ نَمْدَحُ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ فَأَكْفُرُونَ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لَا تُدْخَلُونَ إِذَا يُغَشَّى عَلَيْ مِنَ الصُّبْحِ أَوْ مِنَ الْعَشِيِّ أَيَحْسَبُ إِنَّمَا يُكْفَرُ لَهُ أَهْلُ يَكِينٌ نَذِيجًا نَكُو وَنَعِيم فَكِينًا بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَضَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم كُلُوا وَاشْرَبُوا مَنْ أَم يَخِينُ عَلَى صُرُفٍ نُصُوفًا وَجَوْدَنَا بِصُورٍ عِظِيمٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَنَسَاهُمْ مِنْ عملهم تَسَمَّرًا يَأْكُلُونَ مِنَ الْجَفَافِ وَاللَّحْمِ مِنَ النَّجَسِ يَتَنَازَعُونَ فِيهِ فَسَتَذُوقُونَ فِيهَا وَلَا تُؤْتُونَ يَظُنُّونَ عَلَى اللَّهِ الْغُرُورَ مَن كَانَ هُم لُؤْلُؤُم مَّسْحُورٍ وَأَقْبَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قبل ثمن الله علينا ورقعنا عذاب السموم اننا من قبل ندعو ان لموا الضر ورحيم فَلَكِنْ فَمَا انْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ يَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْباً مَرِيضاً سِتَرَ رَبَّكَ إِنَّ ان تأمر من احلامهم بها ام هم قوم طائع ان يقولوا متطوع بل لا يسلمون كنئتوا بحديث مسلم فَأَخْلَقُ من غَيْشٍ أَمْ هُوَ الْمُخَالِقُ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُغْنُونَ أَمْ عَيْنٌ دَارَ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُوَ الْمُصَيْطِرُ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فَلْيَأْتِ اسْتَمْعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مّبِينٍ أَم لَهُمُ الْبَرَاءَةُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَن تَسْأَلُوهُم أَجْرًا قَلِيلًا انعمن من ذهب ولي فهل يثبون الذين كذبوا والذين كفروا هم يفدون ام لهم الاله غيره قُلْ بِحَٰمْدِ اللَّهِ وَمَا نُسْلَمُ لَهُ وَإِن يَرَوْا فِى السَّمَاءِ نَجْمًا فَإِنَّهُ مِنَ الْجَمَاعِ إِنْسَانٌ قِنٌّ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ مَّهُولٌ لَّذِي فِيهِ الْأَصْعَامُ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّمَا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ ذُو نَجَالِك وَلَكِنَّ يَرَوْنَهَا لَا يَعْلَمُونَ يَصْبِرُ حُكْمُ رَبِّكَ فَإِنَّهُ لَسَدِ اعْيُونَا وَتَبَشَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقْضَى وَمِنَ الَّذِينَ تَسَبَّحُوا إِذَا مَارُوا